ولبُيُوتِهم أبوابُهُ مسرّاً عليها يتكئونَ وسخرفاَ وإِن كُلُّ ذَالكَ لَمَمَتَ عُلْحَاتِ الدُّنْياِ والآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيَّبْ لَهُ شَيْطَانَ نُقِيَّبْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إِلَىٰ جَاءَ قال يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبئس القرين ولئي يفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم, أنكم في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمْ مَأْوَتَهُ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا بِكَ فَإِنَّا بِكَ فَإِنَّهُمْ أو نرينك الذي وعدناهم فإن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 إلى فرعون وملئه، فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون.